أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان كان أَمُّ اللَّهِ قَذَلَم م الذين يوبن لهن رسالات الله ويشهدونه ولا يخشون احدا الا الله ما كان محمد يا ايُّها النذين آمنا بكم الله كان لك تيما um mm -hmm. ما تسبحوا أكرة وأصيلا هو الذي وين <تصفيق> يتون لنا كشيدا I don't know. ولا تطيع الكافرين du فَمَا لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَن يَعْمُرُنَّ وَسَرِحُوا صراحه جميل يا ايها النبي ان لا Yeah فملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالق وبنات عماتك إ س ب د في قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ ان مَنٌ منك لكي لا يكون عليك فرض وكان الله ذلك أدنى أن تقرأ عينون ولا يقزن ويرضين بما آتيته الله والله يظلم ما في قلوب لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذل لكم إلا فإذا طم تُم الله لا يستحيي من الحق وإذا سألتم وما كان لكم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي لا أن يؤذن لكم إلى صعام غير ناظرين إذا قولاً إن إذا فإذاَا طين تفَ دش وَلا الله لا يستحيي من الأق وإذا سألتمون وما كان لكم